يا حمزة يا وجه النور يا طفلا حرا مخدوم أثروك وقالوا ماجون وأذاخك كؤوس الجنور وتمادوا في حقد أخرق لو عذبت بكل مكان او علقت على الجدران او قالوا ندس خان وجبان باع الاوطان فعلم انك شمس تشرق لو ضربوك وهانوا عرضك او سجنوك وسلخوا جلدك او نزعوا ظفرك عن جسمك أو فصلوا راسك عن جسدك لو ضربوك وهانوا عرضك او سجنوك وسلخوا جلدك او نزعوا ظفرك عن جسمك او فصلوا راسك عن جسدك فعلم انك حي ترزق فعلم انك حي ترزق ضحيت بروح ودماء والحريه خير رداء ضحيت بروح ودماء والحريه خير رداء فصعد لجنان وسما واصحب اسياده الشهداء فصعد لجنان وسما واصحب اسياده الشهداء لنعيمك يا طير فحلق لنعيمك يا طير فحلق لنعيمك يا حمزة حلق